يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن يا ايها الذين امنوا اغتنموا كثيرا من ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب وَاكُلُوا لَحْمَ أَخِيكُمْ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أخيه ميتاً الله تواب, رحيم إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفا وجعلناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفا وجعلناكم وَ النكُ مِن لَكَرِ وَأ ف وَجَعَ النكُ وَجَعَ النكُم شُعبَ وَقَبَ إلَ للتَعََف وَجَعَ أتقاكم إِنَّ أَتْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل فِي في قلوبكم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا لا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلم يمنون عليك ان اسلم الا تمنوا علي اسلامكم الا تمنوا عَلَيَّ إِلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يُمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلِ اللَّهُ يمن عليكم مُغِيبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ لَطِيفٌ بِمَا تَحْفَظُونَ